بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرحنا لمختصر الشيخ وليل بن اسحق وفي شرح كتاب الصلاة وصلنا الآن إلى شرح مندوبات الصلاة بعد أن فرغنا من الفرائض والسنة المندوب عند علماء اللغة مأخوذ من الفعل ندب أو ندبت فلانا إلى الأمر ندبا بمعنى دعوته والفاعل نادب والمفعول مندوب والأمر مندوب إليه ومنه المندوب في الشرع وهو المستحب والأصل أن يقال عنه المندوب إليه ولكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى والمندوب عند علماء الشريعة قيل إنه ما يمدع فاعله ولا يذم تاركه أو بمعنى آخر ما يؤجر الإنسان على فعله ولا يأثم على تركه أو يكون فعله راجحا في نظر الشرع يعني إذا كان فعله هو الأردح أو في نظر الشرع فهذا مندوب له مسميات عديدة فيسمى مستحب ويسمى مرغوب فيه ويسمى نفل ويسمى تطوع ويسمى إحسان ويسمى سعن وهناك من يفرق بين كل هذه الألفاظ تفرقة دقيقا والمالكية يعبرون عن الأفعال المندوبات هذه بالفضائل مرة أو بالمندوبات أو المستحبات والإحناف يعبرون عنها بالأداب جمع أدب ويقول إن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو لم ولم يواظب عليه يعني مواظب عليه قلة وهو مرادف للمندوب أيضا والمالكية يفرقون بين السنة والفضيلة والمستحب فيرون أن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لهم هو سنة بلا خلاف إنما ما واظب عليه الصلاة والسلام عليه في أكثر الأوقات وتركه في بعض الأوقات يسمى فضيلة أو رغيبة وما وازل على فعله غير مظهر له في قولان قول إنه يسمى سنة نظرا إلى الموظمة يعني باعتبر الموظمة نقول هذا سنة قول إنه يسمى فضيلة نظرا يعني أو التفاتا إلى ترك إزهاره كركعتي الفجر وعلى كل التعبيرات والتقديرات التي تقدم ذكرها فإن المندوبات عند فقهاء المذاهب كثيرة وعند علماء الملكية تصل إلى ما على حوالي 35 مندوب أو فضيلة أو مستحب ومن أراد التوسع في ذلك فلينظرها في مواهب الجليل وفي الذخيرة وفي شرح منح الجليل وفي غيرها من كتب المذاهب والحقيقة أبناءنا الطلاب أنه يشجر بنا أن نسرد لكم سردا كاملا لكل المندوبات التي وردت في مذهب الإمام مالك ثم بعد ذلك نتعرض لما ذكره المصنف منها فقط بعد أن نقرأ نصها. فمن هذه المندوبات أو جميع المندوبات في المذهب على النحو التالي واحد عدم النظر إلى ما يشغل إنسان ووضعه في جهة معينة اثنين دفع المار بين يدي المصلي، فهذا فضيلة. نية الأداء ونية القضاء في موضعها في الحاضرة والسائفة فضيلة. نية عدد الركعات فضيلة. الخشوع واستحضار عظمة الله جل وعلا وامتثال أمره. رفع اليدين عند تكبيرة الأحرام. إكمال السورة بعد الفاتحة فلا يكتفي بقراءة بعضها. تطويل القراءة في الصبح والظهر. تقصير القراءة في المغرب والعشاء، توسط القراءة في العشاء في المغرب والعشاء، توسط القراءة في العشاء، تقصير الرقعة الثانية عن الأولى، إسماع نفسه في السر، القراءة خلف الإمام سرا في السرية، التأمين للفضي والمأمومي والإمام مطلقا الإصرار بالتأمين لكل مصلن في السرية، تسوية الظهر في الركوع، وضع اليدين على الركبتين في الركوع وتمكينها. التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتسميع للفذ والإمام والتحميد كذلك للمأموم والتكبير في الخفض للركوع والسجود والهوي للسجود باليدين قبل الركبتين والعكس في النهوض وضع اليدين حذو الأذنين في السجود مجافاة الرجل بطنه عن فقديه في السجود رفع العجيجة عن الرأس في السجود الدعاء في السجود بما هو للدنيا والآخرة الإفضاء في الجلوس كله بين السجدتين والتشهد، وضع الكفين على رأس الفخذين بحيث يكون رؤوس الأصابع على الركبتين تفريج الفخذين للرجل بخلاف المرأة عقد الأصابع من اليد اليمنى عدى القيام، الإشارة بالسبابة وتحريكها دائما طوال التشهد. القنوت سرا في الصبح قبل الركوع الإصرار في القنوت المذكور تلفظ القنوت باللفظ الوارد عن سيدنا عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك الدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إصرار الدعاء المذكور تعميم الدعاء المذكور فلا يخص به نفسه التيام بتسليمة التحليل كلها للمأموم والحقيقة أن بعض الملكية اقتصر على بضعة عشر فضيلة مثل ما فعل الإمام القرافي وابن جزي والإمام الصاوي والشيخ عليش رحمة الله تعالى على الجميع أوصلوها إلى حوالي خمسين من الفضائل والمستحبات والنشرع في ذكر المندوبات التي أوردها المصنف في نصه فنقول مندوبات الصلاة وندبت إن أسرى كرفع يديه يعني إن القراءة يعني هو بعطفه على القراءة وندبت القراءة إن أسرى كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمعغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى وجلوس أولى وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وتأمين فذ مطلقا وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إنا نسعينك إلى آخره وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله المندوبات الواردة في كلام المصنف رحمه الله يستحب أو يندب للإمام أن يقرأ سرا في السرية مع استحباب اسمع نفسه يستحب للمصلي مطلقا إمام أو فز أو مأموم أن يرفع اليدين حذو المنكبين عند الشروع في تكبيرة الاحرام فقط مع توجيه ظهور اليدين للسماء وبطونهما للأرض ويقرن بين الرفع والتكبير بحيث لا يسبق ولا يتأخر يعني الصفة الكاملة في المذهب لتكبيرة الاحرام هي أن يقرن بين الرفع وبين التكبير بحيث يبتدئ التكبير كحركة مع التكبير كلفظ وينتهي معا ما زال قالوا ان تكبيره الاحرام فرض رفع اليدين سنة مقارنة التكبير للرفع فضيلة او مستحب ولا يندب هذا الامر عند تكبيرات الانتقال من الرفع والرفع من الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين وقد ورد في ذلك حديث سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يقالي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين الحديث رواه الإمام مسلم ومع ذلك فالمصنف يرى أن الرفع في تكبيرة الاحرام فقط من المستحبات أو المندوبات بعد رفع اليدين أن يكشفهما الإنسان ويرسلهما بوقار ولا يدفع بهما أمامه يعني بعد أن يرفع يديه وينتهي من تكبيرة الأحرام ويقفل يديه يرسلهما على صدره أو جانبه على الخلاف في ذلك بوقار ولا يدفعهما دفعا لأن ذلك بمثابة التبرم بالعبادة والإهانة لها وسبحان الله الملكية لهم لمحات غريبة في مثل هذه الأمور لمحات طيبة في نفس الوقت إنه هو يقول لك إيه لا, تن... لا تنثر يدك بالماء أو تنفذ الماء ماء الوضوء لأن ذلك بمثبت التبرم والتبري من العبادة كذلك لا تنثر يدك بعد أن تنتهي من تجديد الحرم بل تنزلهما بهدوء ووقار حتى لا يكون في ذلك تبرم بالعبادة من المستحبات تطويل القراءة في صلاة الصبح وذلك بالقراءة فيها من طوال المفصل إلا للضرورة او لخوف فروق الوقت والظهر تليها في التطويل يعني تكون اقل منها شوي واول مفصل الحجرات وهذا في غير الامام اما الامام فينبغي له التقصير الا ان يكون اماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل مقدروني من الاحاديث في, صلاة في قراءة صلاة الفجر حديث زياد ابن علاقة عن قطبة ابن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع النظيم يعني صور القاف وحديث أبي برزة الأسلامي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة آية ويندب تقصير القراءة في صلاتي المغرب والعصر وذلك بالقرأة من قصار المفصل وأولهم صورة الضحى استدلالا بحديث سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك يستحب وما زال الكلام موصول في قراءة يستحب تتوسط قراءة العشاء بأن يقرأ فيها من وسط المفصل وأوله من عبسة وتولى وذلك لما روي عن البراء ابن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه وحديث كثير جدا في الصحيحين وفي غيرهما روي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات ماذا كان يقرأ وكيف كان يطول وكيف كان يقصر من المندوبات أيضا أنت تكون قراءة الركعة الثانية أقصر عن الأولى في الفرض مع ملاحظة أنه لا يبالغ في ذلك والأقلية مثلا بالربع فما دون بمعنى أن الإنسان مثلا لا يقرأ في الركعة الأولى 50 آية ويقرأ في الثانية 10 آيات لا قرأ في الأولى مثلا 50 آية يقرأ في النبات بعدها 40 أو 30 يقرأ 20 يعني لا يبالغ في التقصير ولا يبالغ في نفس الوقت في التطويل. وخير الأمور أوسطها وكون الرقعة الثانية أطول والمسواة خلاف الأولى فيما يظهر والمروي في ذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الرقعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح من المندوبات أيضا تقصير الجلوس الأول اللي هو غير جلوس السلام عن جلوس السلام ما أن لا يزيل على جملة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من المندوبات كذلك أن يقول المقتدي والفز بعد قولهما أو قول الإمام سمع الله لمن حمله المسنون يقولون ربنا ولك الحمد نسألق ذكرنا أن الأصل في السنية أن يقولوا سمع الله لمن حمد سواء كان إمام أو فز بعد أن يقولها يجمع بينها وبين قوله ربنا ولك الحمد ولا يزيدها الإمام فالفز هو المخاطب بالسنة والمندوب وقد روي عن أبي ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. والحديث الشهير حديث الصحابي الذي قام من الركوع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن قائل هذه الكلمة فقال أنا يا رسول الله فقال رأيت بضعة عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول من المندوبات في الصلاة التسبيح في الركوع والسجود بأي لفظ وبدون حد فليسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو عشرا فليسبح ما شاء وإن كان الأوفاق أن يأخذ بتسبيح النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث المستور بن الأحنف عن سلطة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يقرأ يرقع عند يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه الحديث رواه الإمام مسلم وغيره يبقى هنا الأوفق والأقض بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ولكن إن أراد أن يزيد ما شاء فليزي من المندوبات كذلك الدعاء في السجود بلا حد لكن في الركوع لا لا يدعو كما سأتي أن الدعاء في الركوع أن الركوع مقتصر الأمر فيه على تعظيم الله سبحانه وتعالى الدعاء في السجود بلا حد لم يروي عن أبي فريرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء ويدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا من أمور الدنيا والآخرة فقد ورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول والله إني لأدعو في سجودي بشعير فرسي وملح بيتي يعني يدعو بما شاء ولكن يحرص في دعائه على أن لا يتلفظ بألفاظ تخل بالصلاة ولا يدعو بإثن ولا يدعو بقطيعة رحم، بل دعاء أرجع للقبول بإذن الله تعالى من المستحبات التأمين يعني لفظة آمين يعني في بعض الناس تقرأها خطأ تقرأها آمين لفظة آمين معنى استجد، مندوبة للفز مطلقا في كل صلاة سرية أو جهرية ومن دبر الإمام في السرية لا الجهرية ولكن لو تلفظ بها الإمام في الجهرية فلا بأس بعض الأئمة يقعون في خطأ أنه يتلفظ بها جهرا بشدة ويمدها مدى طويلا حتى يعلن صوته صوته على صوت المأمومين في ذلك ويسبقهم فيها هذا نوع من التكلف الذي لم يرد في الشر يعني إن كان له من الرأي الفقهي في مذهب آخر أنه يقولا أو لا بأس أن يقولها فليقولها من صيغة متوسطة تتماشى مع المصلين من المندوبات التأمين أيضا للمأموم في السر عند انتهاء لفظة ولا الضالين وعند انتهاء الإمام منها حتى وإن لم يسمع المأموم وما سبقها من الفاتحة يعني المأموم يؤمن ولو لم يسمع لفظة ولا الضالين أو لم يسمع الجزء الأول من الفاتحة من المندبات كذلك الإصرار بالتأمين للجميع كما قلنا الفز والإمام والمأمون في الصلاة السرية الدليل على التأمين الحديث الشهير حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين والإمام البخاري بواب باب اسمه باب جهر الإمام بالتأمين وأورد فيه تعليقا قول الإمام عطاء آمين دعاء أمن أبو الزو... ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لرجة وكان أبو هرير ولادي الإمام لا تفتني بآمين لا تفتني بآمين وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا من المندوبات عند المالكية القنوت في صلاة الصبح فقط القنوت في كلام كثير للعلماء ما بين سنيته وتركه في الصبح وفي غير الصبح في جميع الصنوات أو في بعضها عند النوازل وعند غير النوازل كلام واسع جدا للعلماء وخلاف كبير في مسألة القنوت لا يتشع المقام لذكرها أو الإشارة لها، لكن المذهب على استحباب القنوت في صلاة الصبح فقط. ويندب الأئمة باللفظ وايد في الحديث، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه في القنوت في الوتر اللهم هديني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت القنوة عند الملكية سرا وقبل الركوع. وهذا اللفظ فقط لكن كثير من الناس تحدث بينهم مشاكل بسبب قنوة صلاة الصبح. كثير من الناس تطول جدا في القنوة حتى تتأذى الناس ويشددون في هذا الأمر ومنهم من يتركه تماما ومنهم من يفعل من المندوبات أيضا للمصلي مطلقا يعني الفز والمأموم والإمام أن يكون تكبيره مساويا لوقت الشروع في الركل ليعمر به الركل وكذا التسمية مثل ما قلنا في تكبيرة الإحرام أنه يقرن ما بين التكبير وما بين النطق وما بين الحركة نفسها يعني يعمر الركل كله بالتكبير وبالتسمية ويستثنى من ذلك تكبيره في قيامه من الركعتين يعني بعد فراغ من ركعتين فيكبر حين استقلاله قائمة ويخطئ بعض الناس في ذلك خلاص يما إذا كان إمامه ويكبر وهو ما زال ساجداً أو ما زال جالساً فيسبقه المأموم بالقيام لكن هو يكبر حين يستقل الجلس يعني ينهض وقبل أن ينهض بيسير يكبر ويعمر التكبير والمأموم هنا في هذه الحالة لا يسجد أو لا يقوم أو لا يركع أو لا يقف إلا بعد سماع حرف الراء للتيقن من قيام الإمام فعلا أو من سؤول يستحب للمأموم تأخير القيام حتى يستقل الإمام واقفا مثل ما قلنا ثم ينضي المصنف فيذكر بقية المندوبات فيقول والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض وليمنى عليها وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود ومجفاة رجل فيه بطنه فخذه بطنه فخذه ومرفقيه ركبتيه والرداء وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طوله؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات من المستحبات في كل قلوس للصلاة سواء كان قلوس واجب أو للسنة أن يجلس على هذه الكيفية يفدي ورك الرجل الرجل اليسرى والأليتين إلى الأرض وينصب الرجل اليمنى على اليسرى ويجعل باطن إبهام اليمنى للارض بحيث تصير رجلاه معا إلى الجانب من الجانب الأيمن مع مراعاة تفريج الفخذين. هذه الكفية للرجل بالطبع. ويندب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه في حالة الركوع وكذلك في السجود ويمكن ذلك جيدا. ويندب للساجد وضع يديه حذو أذنيه. أو قربهما متوجهتين إلى القبلة يعني لا يجعلهما يمنى أو يسار أو الخلف ويندب للرجل مباعدة بطنه عن فخذيه في السجود ويندب له كذلك مباعدة المنفقين عن الركبتين مجنحا بهما تجنيحا وسطا ويندب تفريق ركبتيه. وكل ذلك في الفرض وفي النفل إن شاء الله تعالى أما المرأة فينذب لهم الضم في الركوع والسجود لأن أمور مرأة قائمة على السدر ونورد هذا الحديث الطويل حديث أبي حميد في صفة جلوس وسجود وركوع النبي صلى الله عليه وسلم يروي أبي حميد رضي الله عنه وارضاه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمد ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني, ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج له اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي والحديث كما هو واضح من لفظه وهذا التفصيل الجيد فيه الدقيق أنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذقة وهناك حديث أخرى أخذ منها العلماء الكيفية الكاملة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي أكمل الكيفيات وما نقص في رواية زاد في أخرى أو ما نقص في رواية أخذ بها أتباع مذهب وما زاد في رواية أخرى أخذ بها أتباع مذهب آخر حتى نصل في النهاية إلى أكمل الكيفيات التي يصلي بها المرء اتباعا للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستحبات كذلك أنه يستحب لكل المصلين في الفرد أو النافلة أن يتخذ رداء يلقيها على العاتقين وبين الكتف فوق السوق والمالكية لهم كلام في تحديده ستة أذرع وعرضه سلاسة ويقولون بتأكد ذلك لأئمة المساجد وللفز وهذا من باب التجمل للصلاة والإمام مالك كما نعلم كان حريصا على تجمل الإنسان بأجمل الكيفيات في الصلاة ويندب أيضا للمصلين إرسال اليدين إلى الجنبين حال القيام ويقرح قبضهما في الفرض. مسألة قبض اليدين على الصدر أو إرسالهم على الجنب من المسائل التي فيها خلاف واسع ويقولون إن مذهب مالك إرسال اليدين ويقولون إن مذهب مالك قبض اليدين لسبب وفي رسالة في ذلك كتبها بعض العلماء مخطوطة صغيرة هيئة الناس في أن القبض على اليدين مذهب مالك ويتعللون الذين يقولون ان ارسال ليس مذهب مالك بعلة ان الامام مالك رحمه الله ارسل يديه لما ضرب بسبب القضية الشهيرة التي كان يفتي فيها فانخلع كتفه فكان يرسل يديه في الصلاة المصنف رحمه الله يرى ان ارسال اليدين مندوب في كل انواع الصلوات يعني مكروه في الفرد مكروه القبض في الفرد ولا بأس به في النفل وتعلق بالقبض والبسط مسألة ثانية الأولى هل يجوز القبض لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لها تحت الصدر وفوق السرة في النفل مطلقا تطويل أو تقصير أو يجوز في حالة التطويل ويكره في حالة التقصير في تأويلان في المذهب في ذلك المسألة الثانية هل كرهت القبض في الفرض بأي صفة كانت المراد به هنا ما قابل السد لا ما سبق فقط للاعتماد عليه فلو فعله لا الاعتماد بل استنانا لم يقرأ أو إن لم يقصد شيئا فيما يظهر أو الكراهة إنما يقشي تعتقد وجوبه أو خشي التظاهر بالخشوع وهو ليس بقاشع وبناء عليه فلا تختص الكراهة بفرد كل ما سبق فيه خمس تأويلات في المذهب لا مجال لذكرهما أو التعرض لهما بالتفصيل فليرجع إليهما في كتب الشروح والحواش على خليل ومن المندوبات كذلك ما ذكره المصنف على النحو التالي قال وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام وعقده يمناه في تشاهديه الثلاث مادة السبابة والإبهام وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثاني واللفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنفل من المندوبات الواردة في كلام المصنف في هذا النص أن الإنسان إذا أراد السجود يندب له أن يقدم يديه حين الهوي من السجود ويؤخرهما عند القيام منه يعني يستقبل الأرض بكذك يديه ولا يبرك على ركبتيه. لما يقوم من السجود يعكس يعني يقوم برجنيه ويؤخر يديه كذلك يجتحب للجالس في التشهد مطلقا أن يعقد أصابع اليمنى الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحمة التي تحت الإبهام على الصفة التسعة ثم يمد السبابة ويجعلها جنبها للسماء ويمد الإبهام بجانبها على الوسطى مندودة على صورة العشرين فتكون الهيئة صفة تسعة وعشرين العلماء العرب يستعملون الأصابع في العدد ويستعملون هيئات الأصابع من العقد والبسط والمد والرفع ونحوها في الاستدلال على الأعداد عشر وعشرين وحتى التسعين أكثر الفقهاء على هذه الكيفية، ويستحب لهم أيضا أن يحرك السبابة يمينا وشمالا دائما طول التشهد. أما اليسرى فيبسطها ما قرنة على فخذه. موضوع تحريك السبابة دي في الصلاة، في علماء بيقول إنها عند التشهد فقط، في علماء بيقول إنها عند نصف التشهد، في علماء بيقول إنها طول التشهد، الملكية بيقول إنها طول التشهد. وقد وقفت على لمحه مطيبة في بعض كتب الحواشي والشروط على مختصر الشيخ خليل، فرأيت إن, إن إن لهم تعليل فيها قالوا إن هذه إن هذا السبب بها عرق متصل بنيات القلب أو بعرق في القلب كلما تحرك تحرك معه القلب فاستشعر الإنسان أنه في صلاه فلا يغفل عن ذلك ومن جرب ذلك قد يستشعر هذا الأمر. أني مع الحركة يظل القلب متعلق بالحركة وأنني دائما في صلاة من المستحبات التيام عند السلام التيام به عند النطق بالكاف الميم لحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وما قبله ما يشير به قبالة وجهه في حق الإمام الفز أما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد من المذهب يعني حين الإنسان يقوم بالسلام إلى حد أن يرتفد الدهشة جيدا حتى ترى صفحة الوجه لمن بجانبه. ويندب الدعاء بعد التشهّد الثاني بأي صيغة كانت. وذكر بعض الشغاه أن التشهّد بأي لفظ مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء بعد التشهّد الثاني كان ورد فيه دعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من خدنة المحي والممات. وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال والاستعاذة من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن الفقر والدين ومن قهر الرجال وغيرها من الأدعية الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة التشهور تلاحق فيها خلاف في المذهب في مسألتين. المسألة الأولى هل لفظ التشهور المعهود هذا الذي علمه عمر رضي الله عنه وأرضاه للناس؟ على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد والذي اختاره الإمام مالك هل هذا اللفظ سنة أو فضيلة في خلاف نحن عندنا التشهد اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ما ورد في حديث عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. والتشهد الذي يشير إليه الماركي الذي علمه سيدنا عمر للناس هو المروي في الموطع على عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه هو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد هل هو سنة أو فضيلة المسألة الثانية هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل الدع بأي صيغة سنة أو فضيلة يعني الخلاف وقع في المسألتين سنية التشهد بهذا اللفظ ولا فضيلة وسنية الصلاة على النبي بأي صيغة ولا بالصيغة الواردة الصيغة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في حديث أبي حميد الساعدي أنه قال أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الخلاف في مثل هذه الأمور خلاف سائق وخلاف واسع. وكل ذلك ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلاحظ أبناء الطلاب أننا في حديثنا عن المندوبات لم نتوسع في ذكر أدلة كل مندوب لأن جملة هذه المندوبات مستفادة بعضها من أحاديث واضحة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر منها اجتهادات من فقهاء المذهب وكلما كان الإنسان حريصا على الاتيان في الصلاة بالفرائض والسنن والمندوبات كلما كانت صلاته على أكمل وجه وعلى أحسن هيئة ولهذا فالأجر بالإنسان دائما أن يحرص على إكمال الصلاة بكل أجزائها لأن عندنا الصلاة كما رأينا جسم الصلاة نفسه مركب من هذه المراتب الثلاث. مرتبة الفرضية مرتبة السنية مرتبة الاستعباب فلو جمع الإنسان بين هذه المراتب الثلاث لكان قد صلى الصلاة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى اجتناب ما يضر بالصلاة والذي يضر بالصلاة ثلاثة أشياء من خارج الصفة يضر بالصلاة الإخلال بالشروط يضر بالصلاة الإتيام بالمكروهات. يضر بالصلاة الاتيان بالمغتلال أما ترك الفرائض وترك السنن فلها حلول في الفقه وحل سجود الساوء ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعادته مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أنه يأتي بالفعل في أكثر من مرة وعلى أكثر من كيفية حتى يتعلم منه الصحابة الأجلاء أن كل ذلك واسع هذا في مسألة المندوبات ومسألة السلم أما مسألة الفرائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في أمرها بالقول والفعل حتى لا يترك الإنسان الصلاة وليعلم كل مسلم أن أفضل أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل هي الصلاة فإن صنحت الصلاة صلحت سائر الأعمال وإن فسدت فسدت سائر الأعمال وبهذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه أحكام مندوبات الصلاة وانتهينا بذلك من الكلام عن صفة الصلاة ويأتي الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى حول مكروهات الصلاة وحول مبطلات الصلاة وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته